إذ قال الله يا عيسى بن مريم ذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا كَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَانَ لَهُ وَإِذْ أَنْزَلْتَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تَعْرَفُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِنْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَ فَأَنْتَ فُخُوفِهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَنْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَيِّنَةِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِنْ أُحِيتَ إِلَى الْحَاوِيَةِ ان اامن بي وبرسولك قالوا آمنا واشهد بان ما نعم إِلْقَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنَّ لِيَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً دَائِمًا مِنَ السَّمَاءِ قَالَ تَنْقُرُ قَالَتْ تَنقُرُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّكُونَ مِنَ الْأَ تَنطُما إِنْ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ وَنَكُونَ عَلَيْهِ